ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم بستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى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 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ